الذين يظاهرون منكم من, من نسائهم من, من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاي ولدنهم وإنهم ليقولون يقولون كرم من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا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 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك.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 إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول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 فَإِذْ لَمْ تَفَعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم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 استحوذ عليهم الشيطان فنساهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فنساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو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 رب الله هم المفلحون